ya bal ya bal ya <tip> abbas <Ya> abbas <tip> عباس عباس عباس, عباس عباس عباس عباس امير المؤمنين بمولداك هنياك وبنصر الحسين من المهد ناغيت امير المؤمنين بمولداك هنياك وبنصر المهد ناغيت faras faras akbanga وبحروفك اجمل اسم يا غالي شمك فوفك حدا ربوك الوالي وبحروفك اجمل اسم يا غالي شمك فوفك حدا ربوك الوالي نوماس نوما تنبلك بطل وطلعتك تباغى شف ين الوفا للخوى يا محلاغه تنبلك بطل وطلعتك تباغى شف ين الوفا للخوى يا محلاغه حراس حراس عبا الفضل لليل بحر الوفا والسراره هتفني هداك حي القمر واخبار عرفان بحر الوفا والسراره هتفني هداك واخبار نبره اسبرانس abba <San -seo> <San -seo> abba <San -seo> <San -seo> ذاك العلقوم تاج صرت ملك الملوك وانت باب الحاجه هداك العلقوم تاج صرت ملك الملوك وانت باب الحاجه للناس للناس عبا